حسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم والمسلمين اجمعين هذا السال يقول كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة وقوله تعالى في الحديث القدسي يا عبادي كلكم ضال الا من هديتك هذا الحديث لا يعارض لا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة لأن الحديث يدل على أن الفطرة هي الجبلة التي جبل الله تبارك وتعالى العباد عليها والحديث الثاني يدل على أن سلامة العبد من الاجتيال عن هذه الفطرة وحصول الضلال له وتوفيقه للهداية لا يكون إلا بيد الله عز وجل فكل كلكم ضال أي كلكم يقع في الضلال والانحراف والبعد عن الفطرة إلا من هديته إلا من كتب الله له الهدايه والسلامة والثبات على الحق والهدى قد قال الله سبحانه وتعالى افمن زين له سوء عمله فراه حسن فان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فالكل يولد على الفطره ولا تكون السلامه من الضلال والانحراف الا بهدايه الله تبارك وتعالى وهذا معنى قوله في حديث ابي ذر الذي اشار اليه السائل كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهدكم قول الله عز وجل في, في, في سوره الضحى ووجدك ضالا فهدى يعني الرسول عليه الصلاه والسلام المراد بقوله ضالا كما بين علماء التفسير أي عن تفاصيل الشرائع ولهذا يوضح معنى قوله فضاللا ما جاء في اخر آية السورة قول الله سبحانه وتعالى وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان فضاللا أي عن تفاصيل الإيمان وتفاصيل الشرائع وليس معنى ظاللا انه كان على دين قومه وقد قال الامام احمد رحمه الله كما نقل ذلك ابن الجوزي وغيره من العلم قال من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان على دين قومه فقد أعظم الفريا ما كان على دين قومه ليس معنى ضالا أنه كان على دين قومه بل حماه الله عز وجل ونشى على فطره سوية لم تتبدل ولم تتغير ولكن معنى قوله ظال أي عن التفاصيل تفاصيل الشرائع حتى نزل عليه الوحي ببيانها فبينت له تفاصيل الشرائع من صلاة وصيام وحج وزكاة وغير ذلك من من التفاصيل كلها بينت بالوحي نعم. هذا يسأل عن هذا الدعاء هل هو ثابت اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم كرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وارضينا وضعنا بعض هذه الألفاظ ثبتت في دعاء طويل كان يقوله عليه الصلاة والسلام وكان أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر في ترجمته أنه كثير الدعاء بهذا الدعاء اللهم نعم بداية اللهم عنا ولا تعن علينا واثرنا ولا تؤثر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا اللهم اجعلني لك ذاكرة لك شاكرة لك أواها لك منيبة إلى آخرة فبعض الفاض هذا الدعاء الذي يصل عنها السائل موجودة في هذا الحديث وهو حديث ثابت وقد ذكر في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية للبزار أنه كان أكثر دعاء شيخ الإسلام وهو دعاء عظيم مستمل على معاني عظيمة جليلة فيه ما يزيد على العشرين جمله او مطلب اشتمل على مطالب عظيمه جدا تزيد على العشرين مطلب وهو من جوامع الدعاء وكوامله نعم كانه وقع لبس في كلامكم نعم عند بعض الاخوه يقول اشكل علي قولكم ان النظر في الحديث الوارد في الترجمه أن المراد به الرضا والقبول مع أن العلماء جعلوا ضابط في تحديد المراد بالنظر في النصوص الشرعية فقالوا إن عدية بالنظر بإلاء فإن المراد بها النظر بالجارحة أفيدون أجزاكم الله خير وهذا يقول وما هو الصارف الذي اجعل النصر في الحديث في النظر والكلام لله بأنه لا ينظر إليهم ولا يكلمهم بل النظر بأن النظر والكلام هو عدم الشفقة والرحمة والإنعام النظر إذا عدية بإلاء فالمراد النظر بالبصر والأولى والأسلم لا يعبر بهذه العبارة التي عبر بها السائل الجارحه وإنما يعبر بالبصر ولا سيما إذا كان الحديث عن صفات الله تبارك وتعالى فالنظر إذا عدي بإله فالمراد به النظر بالبصر وهنا المعنى هذا هو نفسه مقصود لكن ما نوع نظره تبارك وتعالى إليهم ببصره هل المراد مطلق النظر هذا لا يقوله أحد فالله عز وجل يبصر جميع المبصرات ويرى جميع المخلوقات بدون استثناء يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء, الظلماء يرى تبارك وتعالى جميع المبصرات فاذا النظر الذي هنا في قوله إن الله لا ينظر النظر الذي نفي هنا ليس الإبصار نفسه فالله عز وجل يرى جميع المبصرات وجميع المخلوقات وإنما المراد النظر الذي يترتب عليه الإكرام والرحمة والإنعام والإثابة والرضا نظر القبول هذا هو المراد نعم هذا السال يقول بعض الشيوخ يقول أنهم في الرؤية يروا الرسول صلى الله عليه وسلم وأنهم يتكلمون معه فهل هذا صحيح وما الفرق بين الرؤية والحلم إذا كان رؤية منام إذا كان رؤية منام فقد قال عليه الصلاة والسلام من رآني فقد راني فإن الشيطان لا يتمثل به ولكن يشترط في ذلك العلم بصفته عليه الصلاة والسلام فالشيطان لا يتمثل به يعني لا يمكن للشيطان أن يأتي إلى انسان على صفة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أنا رسول الله هذا لا يمكن ويمكن أن يأتي الشيطان على صفات أخرى غير صفات الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول أنا رسول الله وكم من إنسان خدع بأن أتاه آت في منامه أو أتاه شيطان في منامه وقال أنا رسول الله وعبث في عقيدته وعمله كم من إنسان حصل له مثل هذا ولهذا كان الصحابه اذا اتاهم رجل وقال اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صف لي من رايت, صف لي من رأيت وكان ان قال احدهم لاحد الصحابه اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له صف لي من رايت فلما وصفه قال لو كنت معنا لما زدت على هذا الوصف يعني هذا هو وصفه الذي عرفناه فمن رآني يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم بصفته هو عليه الصلاة والسلام وصفته مذكورة في كتب الشمائل فقد رآه لأن الشيطان لا يتمثل بصفة الرسول عليه الصلاة والسلام لكن قد يأتي الشيطان إلى الإنسان بصفات أخرى ويقول اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا باس أن أذكر مثالا مر علينا أحد الناس سأل أحد أهل العلم قال اني رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وهو حالق لحيته عليك كرفتته هكذا يسأل هذا رأى ماذا رأى ماذا شيطان هذا رأى شيطان قطعا هذا الذي جاء حليق اللحية ولابس كرافته هذا الشيطان ليس الرسول عليه الصلاة والسلام الذي جاءه بهذه الصفه ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم فالشيطان قد يأتي بصورة أخرى وكم من أناس خدعوا في منامهم بمثل هذا الأمر وكم من أناس مكر بهم الشيطان بمثل هذه الطريقة يأتي إليهم ويقول انا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان احد الفقهاء جالسا يحدث ويذكر احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عنده احد المخرفين فلما انى حديثه قال هذا الحديث غير صحيح وهو لا يعرف الحديث ولا يعرف الاسانيد ولا, ولا درسها ولا فقال هو ما يدريك يعني انت لست من اهل هذا الشان قال هذا رسول الله واقف على راسك اخبرني ان الحديث غير صحيح هذا كله من الدجل يعني قد يكون فعلا راى شي قد يكون راى شيئا او ظهر له شيء لكن ما هو شيطان فالشيطان مكر بها مكرا عجيبا وعبث في عقائدهم واعمالهم وعباداتهم والعلماء رحمهم الله ذكروا في هذا الباب قاعده تتعلق بما يرى في المنام قالوا الرؤى المنامية تكون للبشارة والنذاره أما تقرير الأحكام فلا يعني لا يمكن يؤخذ حكم من ماذا من رؤية منامية لا يمكن يؤخذ حكم شرعي أو ذكر أو عبادة من رؤية منامية العبادة أخذ من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. ولو قيل إنه يسوع أخذ العبادة من الرؤيا المنامية لكان معنى ذلك أن في الدين أمور لم تكمل كملت بالمنامات. هذا معناه أن أمورا في الدين لم تكمل لم يكملها الرسول عليه الصلاة والسلام وكملت بالمنامات. وقد لقيت مرة شخص لقيت مرة شخصا في إحدى الدول يحفظ كتاب الله عز وجل حفظا عجيبا يبهر من عنده حتى إنه قال لي إن في القرآن ثلاث وثلاثون آية مبدوئة بلفظ الجلالة الأولى كذا الثانية كذا الثالثه كذا الرابعة كذا الثالث والثلاثين الله الصمد سردها بهذه الصرع كأنما يقرأ الفاتحة وتسأل عن آيات رأسا يعطيك إياها. هذا الرجل ابتلي بمنامات وأخذ يعمل بها، أخذ يعمل بها، فكان يأتيه آت في منامه ويقول له الله لطيف. ستة عشر مليون ومئة ألف وخمسة وثلاثين مرة يكتبها في ويقول هذا من الله سبحانه وتعالى. يكتبها في ورقه ثم جاء بسبحه طويله فيها ألف خرزه ويبدا يعد 16 مليون و ألف الف و مرة مره يعدها بدقه وتاخذ منه وقتا طويلا ومجرد ما ان تكمل يأتيه في المنام وملايين اخرى وكل مره تزيد الملايين فكان يتكلم معي قال لي انا تعبت انا مرضت حتى القران تعطلت عنه وانا اخاف من الله يقول يقول أخاف من الله أن أترك هذا الهاتف وهذا الذي أراه في المنام فأكون ضياء الدين الله والله عز وجل بعث لي هذا في منامي حتى أرتفع عند الله عز وجل وتعلم منزلتي عند الله وأنا خاف أضيع أنا رجل من أهل القرآن والله عز وجل أكرمني بالقرآن اريد أضيع شيئا خصني الله به و و و وأكرمني به ودعاني إليه وأرسل لي لشخصي هاتفا يدعوني إلي فكان يظن ماذا كان يظن أن هذا من الله ومن دين الله عز وجل ويتعب وينصب وكاد القرآن الذي معه يتفلت ويضيع بانشغاله بهذه البدعة التي يظنها من دين الله عز وجل وكلها أدعية أو أذكار غير مشروعه الله حي أو, يا أو اللطيف اللطيف كل مره يعطيه شيء من هذا وليس فيها ذكر مشروع يعني لم يقل له مرة قل سبحان الله ولا قال له مرة قل لا إله إلا الله ولا قال له مرة قل الله أكبر كلها من هذا القبيل ذكر لله بغير ما شرع بأعداد وأرقام لم يأتي لها نظير في شرع الله تبارك وتعالى فاخذت أبين له وأشرح له من وجوه ذكرتها له فلما انتهيت تنفس الصعدة تنهد قال الحمد لله جزاك الله خير أرحتني والله كنت أهلك يقول وكثير مثله يا أخوان كثير مثله تهلكهم الشياطين وتصرفهم عن, عن دينهم بمثل هذه المنامات تأتي له بأمور وبأعمال وبأشياء يوهمه أنها خاصة به وأنه ينال بها ولاية الله وهي حرف له عن دين الله تبارك وتعالى والشهد هو, هو تقرير ما سبق وهو ان المنام لا يخذ من حكم مهما جاء الإنسان في المنام افعل كذا لا تفعل كذا اعبد الله بكذا هذا كله باطل بدون استثناء لأن دين الله قال الله قال رسوله لا يؤخذ حكم من منام بشارة نذاره مثل هذه المعاني لا باس أما حكم شرعي امر او عبادة أو فعل أو نحو ذلك هذا كله لا يؤخذ من المنامات المنام للبشاره والنذاره وأما تقرير الأحكام فلا ومرة ثانية يقول كم عبث الشيطان بأقوام وأقوام وصرفهم عن دين الله تبارك وتعالى من, من هذه الجهة كما أنه صرف آخرين من جهات أخرى حمان الله وإياكم وقانا وقاكم فأصلح لنا شاننا كله وأعاذنا جميعا من الشيطان الرجيم وهدانا إلى صراطه المستقيم وصل الله وسلم على نبينا محمد